ليس علىى الذيينَ آمنوا وَمِنُوا الصَّالِحاتِجُ ناحم فِي مَا طَعِم إِذَا مَاتَّقَوآمَنوا وَعملِلُوا الصَّالِحاد وَمِلُ الصَّالِحَاتِثُم م التَّقَوَّآمَنُوا ثُم التَّقَوْ أَحْسَنوا واللَّهُ يحِبُّ الْمُحسِنين